بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون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 لَا إِلَهَ وَلَا شَفِيعَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من مطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين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 وهم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وم مما رزقناهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغول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 وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يُؤبِى بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَتْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ للقرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعًا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم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 요 <목소리도>